والله لو كرهت يدي أسلافنا لقطعتها, لقطعتها ولقلت سحقا يا يدي قلبي لا يحب محمدا أحرقته, احرقته بالنار لما ترددي فانا مع الاسلام في اقف نهجه وعلى الكتاب عقيدتي وتعبدي فعلى الرسول وآله وصحابه فعال الرسول والي وصحابه من السلام بكل حب مسعدين هم صفه الاقوام فعرف قدرهم وعلى هداهم يا فاهتدي واحفظ وصيه أحمد في صحبه واقطع لأجله مورسان المفسدي عرضي لعرضهم الفداء وإنهم ازكى وأطهر من غمام أبردي فاللهم زكاهم وشرف قدرهم واحلهم بالدين اعلى مقعدين شهدوا نزول الوحي شهيدو نزول الوحي بل كانوا له نعمى الحماة من البغي ظلم بذل النفوس وارخصوا اموالهم في نصرة الاسلام في نصرة الإسلام دون تردد ما سبهم إلا حقير تافه نذل يشوههم بحقد أسود فالله يجمعنا بهم في جنة في مقعد عند المليك مخلدي صلى الاله على الرسول وآله وصحابه ولكل عبد مهتدين